نبدأ إن شاء الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى أما بعد هذا ما في الشيخينة فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحية على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم هذا المجلس في صباح الخميس السادس والعشرين من شهر في الحجة السادس والعشرون من شهر في الحجة إلى عام الفادي والثلاثين بعد الأربع عام الفادي والثلاثين وقد وصلنا إلى قول إلى قول المثلث رحمه الله وتعالى باب الله تعالى أيشركون أي ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. و... نعم. حسب كيله يا نعم. الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الترجمة أراد المصنف بها التنبيه إلى عجل الآلهة المتخذ مع الله سبحانه وتعالى وغافها وأنها لا تملك لأنفسها ولا لغيرها نفعا ولا برا وما دام الأمر كذلك فإنها لا تشرح للعبادة ومن عبدها مع الله سبحانه وتعالى بعدها قيام الدليل على عجلها وضعفها فانه سقيم العقل سفيه فكيف يطلب النفع مما لا يقدر على جلبه وكيف يطلب كشف الضر ممن لا يستطيع دفعه نعم فوجب اذا اخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى واحده اي خركون ما لا يخلق شيئا ويخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نفع نعم ف ولا يستطيعون نفع. الذي يستحق الهبادة هو الخادق الرازق الذي ينصر من استوصره نعم نعم أحسن, أحسن الله عليكم نعم قال المصنف رحمه الله وقوله هو الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير انتدعهم لا يسمعون دع... انتدعهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيوك مثل خبيث وهذه الآية دليل آخر على أن هذه الآية لا تحدث لهذه الآلة دليل على أن هذه الآلة نصرح من عباده والدليل الذي تضمنته هذه الآية فيما يأتي أولا أنهم لا يملكون القطميد لا يملكون القطميد وهو الذي وهو اللغة التي على النوى ثانيا انهم لا يسمعون الدعاء من دعاهم لأن مشغولون لأن من مات منهم مشغول بحادث الآخرة فهو اما فيه عين يتمتع به او في جحيم يصله فالاول من الامل الصلاح التقى قالص التدين لله عز وجل هو مشغول بما انعم الله به عليه في الاخر والثاني من اهل الكفر وقد يكون دعاهم في الدنيا الى عبادة او رضي بها وسواء كان ذا او ذاك فانه لا يسمع دعاءهم لما هو فيه من العذاب الثالث انهم لو سمعوا ما استجابوا هذا الثالث على عدل ما استجابوا والرابع هو قامت الطوام ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما تقدم في الترجمة السابقة واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وقالوا بعبادتهم كافرين فيوم القيامة يتبرع هؤلاء المعبودون مع الله عز وجل من عابديهم إما لأنه بريئون عند الله لحلاحهم وتقوىها فهم إما ملائكة وإما أنبياء وإما من صالحي عباد الله من الجن والدس فهذا لا يرضون أن يُعبادون ويتبرؤون وإما أنهم كانوا معهم في الدنيا يدعونهم لعبادتهم أو يرضون بعبادتهم إياهم لكن يوم القيامة يتبرؤون منهم يتضرؤون منهم فهذه البراءة غير مقبولة عند الله عالسى الرجل لكن عادة الذي يسعى في توريط آخر إلى جد الجد ورأى من إقامة الحجة عليه ما رأى فإنه يتضرأ من خصمة ويقب التبعة عليه ولكن لا ينفعه ذلك فمن كان يرضى بعبادة من كان يرضى بعبادة نفسه الذي نبني مجد ويوصي ان يقبر فيه حتى يطوف الناس به ويعبدوه يوم القيامة يطرق بهذا ولا هو يتبرد منه ولا تنفعه نعم, نعم ولا ينبئك مثل خبيل وهذا تنبيه الى ان ما اخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن نفسه او عن خلقه هو حق يجب قبوله وتصديقه والامان به والتشذب له نعم نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أخم فقال كيف يفلح قوم شجء نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء نعم ثم قال وفيه عن عم عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع فالركعة الأخيرة من الفجر اللهم العنف لانا وحلانا بعدما يقول سمع الله لمن خمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أكمل نعم وفيه عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إذن يكفي, يكفي لهنا نعم أحسن الله عليك أقول كلا الحديثين بيان لسبب نزول آية آل عمران ليس لك من الأمر حيث. وذلك وأنام وكل حديث يتضمن حادثة وكل الحادثين سبب نزول الآية فقد تتكرر الآية لتكره السبب ويتضح المجموع الحديثين ان الله سبحانه وتعالى نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام على هؤلاء سواء الذين سجوا او الذين لعنوا لما نال المسلمين بما ناله صلى الله عليه وسلم منهم والمسلمين من من الاداء ليس لك من الامر شيء او يعذبهم او يتبعهم وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف من دونه نعم وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن صفوان بن أومية وسعيد بن عمرو وغيرهما فلاو الزعلتي وهذا يشكل علم في الظاهر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على احياء من العرب على رعل وذكوان وعصية كان يدعو عليهم في الركعة الاخيرة من الصلاة, من الصلاة الخمس فكيف يدفع هذا التعارض أجاب بعضهم قال ان حديثي ابن عمر وأنس منسوخات ان النهي في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم منسوخ لانه متقدم كان في غزوة أحد أو بعدها والآخر متأخر وقال بعضهم بالجمع فقال فتحملوا النهي على قوم علم الله أنهم سيسلمون وأما قلوته في قفاء وفي قوم علم الله أنهم لن يسلموا. أعلم الله أنهم لم يسلموا نعم فأقره على القنوط يدعو عليهم وهذا القنوط هو قنوط النوازل والصواب أن ما رده إلى الحاكم المسلم نعم فالنوازل على فرضين نواجر خاصة يعني في فرد فهذا فرد له ان يدعو على من ظلم ويدعو الله بكشف بره ونواجر عامة تعوم قطر نفسه فهذا عمره الى الحاكم الشرعي الحاكم المسلم الحاكم المسلم هو الذي يملك الدعوة اليه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 وكلمة النحوها نعم اشتر... اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية وعمته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد ساليني من ماري ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا هذا الحديث من مرسيل الصحابة لان هذه الحادثة من مكة واسلام ابي ذريعه كان في, في السنة السابعة من الهجرة ومرسيل الصحابة مقبولة على التحقيق لان الصحابي في الغالب سمعه عن صحابينا اخر فتحمله انا والحديث صريح الدلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم مهمته عن الرسالة والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى وانه لا يملك لاحد احضر ورجل بنف هذا صريح قول محمد صلى الله عليه وسلم ينادى نادى قريشا عام اشتروا واشتروا ونادى وحث اقارئ وهم أعمامه رضي الله عنهم وابنة أذتي هي فلذة قبجة فإذا قال عليه الصلاة والسلام هذا حال ما أقرب الناس إليه لا يملك لهم نفع ولا بر فمن, فمن دونه أولى فبصر إذن الالتجاء الى غير الله عز وجل في جلب نفع او كالخمر ووجب الاخلاص اليه ووجب اخلاص الدين له ووجب اخلاص الدين له, له وانه هو الذي يجب ان يعبد وحده ومن عبادته دعاه سبحانه وتعالى فبطل اذا دعوة غيره نعم نعم أحسن الله عليكم وقال المصنص رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الترجمة فيها تنبيه كذلك الى وجوب اخلاص الدين لله ومن ذلك دعاء وجميع العبادته هو المستحق لها وحده وهذه الاية التي صدر المصنف بها الباب في الملائكة عليه الصلاة والسلام كما توضحه أحاديث الباب فإذا كان الملائكة عليه الصلاة والسلام إذا تغشاهم من جلال الله حين يتكلم ويخرون له وليمريكون دفع ما يصيبهم حتى يكشف الله عنهم فمن دونهم من عباد الله ألا ألا يمركا جلب النفس وكشفه ولهذا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني كشف عن قلوبهم ما يجدونه حين يقضي ما يجدونه من الفساء والرهبة والخشية انه قامت الساعة حتى يكشفه الله وانه وهنا يتنادون ماذا ما قال ربكم فيجيب بعضا قال الحق وهو العلي الكبير وفي الاية دليل على اثبات العلي اسما لله واثبات العلوم صفة له صفة له واثبات اسم الكبير لله عز وجل وإثلاف صفة الكبرية ذه سبحانه وتعالى العذي الكبير والعلوم علوم قدر وعلوم قهر وعلوم وده فعلوم القدر هو الله سبحانه وتعالى وإجراله وخشته حق خشية وما يستقر في قلوب عباده من تعظيمه وخوفه وغير ذلك مما هو حق لهم سبحانه وتعالى وعلو القهر هو اعتقاد ان كل شيء خاضع لسلطان يسجده سبحانه وتعالى كما يشاء وعلو الذات اعتقاد انه سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق سمواته فليس سبحانه وتعالى فوق شيء وهذا الاخير هو حد النزاع بينه أهل السنة وأهل البداء أما الأول والثاني أما الأول والثاني فمجمع عليه نعم نعم وهذه الآية قال أهل العلم هي التي اجتثت الشرك من عروقه وقاطعت عوق الشرك كلها فتفضل الشيخات اول الاية نعم اول اية حتى اذا فز عن قلوبهم لا يا انك قبلها هذه من سورة سبا امرك معا الاية الثالثة والعشرون هات ما قبلها ما قبلها في سورة سبا ثانية والعشرين او نعم الله عزيزي الله وبرك الله فيك <تصفيق> نعم. قال الله العزّ جل: كل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثالاً. كل دعوة الذين من دونه. لا من دون الله. من دون الله نعم. لا يملكون قال في السماوات ولا في الأرض وما لهم هما من نعم من شيءهما وما لهم منهم من ظهير. نعم. نعم. قلت والذين ازعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ظرات في السماوات ولا في الارض وما, وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا يملكون الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن, لمن أدل إلا أدل لا أدل لا لا تأملوا ما الذي تم تضمنته من دونه اجتفت الشركة من عروقها او اجتفت شجرة الشرك من القلوب من عروقها او نفي الملك نفي الملك وانهم لا يملكون نفقال ذرة هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله نفى الله عنهم اولا الملكية في السماوات ونفرهم حتى مثقل الزرة ثاني وما لهم فيهما من شركه فنفى عنهم اول الملكية اول ملكية ونفى ثانين الشركة وثالثا ومع له منهم مرحب من يعني محيب هذه امور ثلاثة نفاها عنهم سبحانه وتعالى الرابع الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدع له فإذا نفع عنهم الشفاعة أرباطهم فما دام أنهم لا يملكون مثقال ذرة وليس هم شركاء لا ليس شركاء ولا ناء لله عز وجل ولا يملكون الشفاعة إلا ولا تنفع الشفاعة يعني لا هم ولا غيرهم لا تنفع شفاعتهم إلا لا تنفع شفاعتهم عند الله إلا لمن أدل له إذن هؤلاء عاجزون ومسلوبون مقهورون فكيف يدعف فكيف يعبدون من دون الله نعم تعبير نعم أحسن الله عليكم وفي الصحيحة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا نعم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها نعم ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فز عن قليل قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ف... وهذا نعم. إذا انظرنا إلى الآية آية الترجمة أفاد أفاد ان الملائكة عليهم الصلاة والسلام معما آتاهم الله من القوة والقدرة يخضرون حين يقضي الله الامر فيتقشاهم الفزع والخوف فاذا وجب كان جميع عباد الله ان يخافوا ويخفوا ويلتجء له وحده لا الا غيره في السراء وفي الضراء نعم لان من دونه ما كان من دون الله عز وجل مهما يكون فهو مقهور لله عز وجل يصرفه كيف يشاء فمن كان مقهورا لله ومتصرفا فيه من الله عز وجل فانه لا يملكه فعبادنا من دعاء او غيره صح. نعم وحاش الملائكة عليهم الصلاة والسلام ان يدعو الى عبادة انفسهم وقد اصطفاهم الله عز وجل وشرف مخامهم واعلى مكانهم وقال فيهم عباد مكرمون لا يصبقونه بالقول هم بامره يعملون نعم نعم فيسرعها مصطرق السمع ومصطرق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفاه سفيان بكفيه فحرفها بيده نعم تحرفها وبدد بين اصابع يديه فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء آخر هذا الحديث في الكهانة في الكهانة والسحرة وهم من يرجع إليهم الناس وهذا الكهانة والسحرة يتلفقون من الشياطين من شياطين الجن الذين يسترقون السماء وفي الحديث ويقول الكوانة والسحر سيأتي القول فيهما في تراجم خاصة بكل منهما والحديث فيه دليل على سرعة قبول النفوس للباطل فإن صاحب الباطل إذا أصاب مرة صدقا في عشرات المرات فهذا مدع الغيب شأنه الكذب فقد يصدق فيه مرة ويكذب معها مئة فالمرة الواحدة يروج بها مئة مرة من الكلم نعم وهكذا اهل البداء الذين تملكوا مشاعر الناس وعواطفهم وجمعوهم حولهم اذا اصاد مرة تعلق الناس بجميع باطنه وان كانت مئات نعم نقر نقرأ الذي بعده نعم طبعا. نعم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه أخذت السماوات منه رجفة لم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صائقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلم الله عز وجل من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريله. فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل نعم انتهى. هذا الحديث ضعيف لكنه افاد افاد أمورا صحيحة تشهد له فيها أحاديث أخرى بل يشهد له فيها القرآن والسنة فأولا إثبات صفة العلو لله عز وجل ثانيا فضيلة جبريل صلى الله عليه وسلم ثالث اخباط صفة الكلام لله سبحانه وتعالى نعم وبهذا القدر نكتفي وقفنا على باب. الشفاء نعم حفظكم الله شيخ خالد هل عندك شيء من الاسر يا شيخ خالد اه نعم احسن الله عليكم هات طيب السؤال الاول حفظكم الله البعض يسأل عن. أرب أرب المكبر منك شهلاً. <تصفيق> <تصفيق> نعم السؤال الأول حبيزكم الله تعالى يسأل البعض عن معهد الحرمين في المدينة في مدينة النبوية ما حاله أنا لم أكن مدرسا في في في ذلكهم المعهد لكن من أراد أن يأتي للمدينة فإنه يجد ولله الحمد. من أهل العلم ما يعينه على الفقه في خلنا نعم، وينجرف في معهد الحرم نعم، أو في غيرها يجد من أهل العلم خارج هذا المعهد من يكون أولا له على الفقه في دين الله. ومعرفة السنة نعم وال... والتربية عليها وعلى الحجر من البدع وأهلها نعم نعم, نعم. أحسن الله عليكم ونفع لكم شيخانا مارك الله هل عندكم آخر شيء؟ نعم أحسن الله عليكم أه. نعم أه. بالنسبة حفظكم الله أه. ما معنى والله الله الباطن ليس دونه شيء هل يسمى الله زجل بالباطن هذه أشبع الله نعم. تضمنتها الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث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 آتته سبحانه وتعالى بعباده جانا وهو الأول والآخر وإثماني لإحافته بعباده سبحانه وتعالى مكانا وهو الظاهر والباطن. والبوء معناه الحلو والبطول القوت نعم هؤلاء ليسوا قوم شيء ليسوا قوم هلو ووجودهم على قربهم من عباده ليسدون او شيء نعم نعم السلام عليكم آه هل يستحق طالب العلم الاخذ من الزكاه من زكاه من المال ولو لم يكن يعني فقيرا إن كاف ما فاجر فاق فاق باش إما التقريري أو من من جهة آنف نعم قطاع ذاكرة لو حرف نعم نحسن الله عليكم آه نعم آه بالنسبة للراجح في ذكاة عروض عروض التجارة ما أليس هي ترتجح هذا طيب هل يصح أن يخرج التاجر من جنس ال البضاعة التي تاجر فيها في الزكاة في زكاة العروض؟ فالله بكما قال شيخ الاسلام بن تيمية ان اصاقب او الاصح ألأ ألأ الروب ينظر في التخلح فإن فات المصلحة تخراج من الأمور التي ترجع بها وإلا أن المصلح تقضي نعم وبالنسبة لـ لـ للبضاعة آآ التي آآ تكون مخزونة هل تدخل في حساب في حساب الزكاة؟ كيف الشيخ؟ بالنسبة أحسن الراجل للبضاعة؟ نعم بالنسبة للبضاعة التي تكون مخزونة. تكون مخزنة هل تدخل في حساب الزكاة يعني هل يذكى عليها ايضا البضاعة المركونة التي لم تضع ما زالت في المغزة لا اذا كانت للتجارة اذا كانت للتجارة انا تدخل في حساب الزكاة فهذا يبت وعدا يفسد عارف اخذيت من المستودع ما يراه ومفلوبا ومناسبا للعرض واحتفظوا بالباقي طيب هذا الحال يسكى الجميع بسعر الحاضر نعم احسن الله لكم ونفع الله بكم شيخاني حديثكم الله بالنسبة للحكم دراسة علم القراءات هل يبدأ من نسبة لحكم دراسة علم القراءات علم القراءات هل يبدأ به طالب العلم يعني هل يحسن العلم أن يبدأ بعلم القراءات وعلوم اللغة مثلا ام بماذا يبدأ طالب العلم يبدأ بالسلوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه القصاني وعلمه السنة جابت وهي رغون كنا لا نجاوز وعشرات من جمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معنى او الامل بها نتقاط علم السقن بنفسه ويوفق متخصص في علم القراءة عن العلاق الحديث والتوحيد فإذا عنانا قدرا كبيرا من العقيد المعنى في القراءة إننا قدرا كبيرا من الثقه في الحديث والتوحيد ورسخت العقيدة الصحيحة في نفسه بدفعين القراءة لا بأس بذلك ان شاء الله وان اكتفى بقراءة واحدة كما هو حال اغلب الناس ويشغل بالحديث وبالعقيدة وبالفقه كان ايضا على خير. نعم خفيفاكم الله نفع الله بكم شيخنا نعم يقول السائل بالنسبة لحكم تدريس البنات في هذه المدارس حتى شيء خارج هذا نعم بالنسبة لحكم تدريس البنات خروج البنات للمدارس بصورة يومية وتمقص البنت في خارج في خارج البيت يعني ساعات طويلة في هذه المدارس وقد يكون هناك شيء من الاختلاط وكذلك هناك بعض العلوم التي تدرس فيها مخالفات للشرع فما حكم تدريس البنات في هذه المدارس؟ أولا نحن نعلم على أن البنين والبنات لا يدرسون شيئا يخالف شرع الله لان ذاته حرام فطم ناشي الجنش على هذه العلوم المنحرفة فينحرف وثانيا نحن نحن وندعو على ان لا يختلف البنون والبنات في قاعة في الدراسة فاذا افطرنا الى هذا وكان ليس امامنا الا هذه المدارس المختلفة فلا مانع ان يدرس فيها مدرسون فضل صلحة تشبهوا بالسنة لان هؤلاء الفضلاء الصلحاء الذين فقهوا الكتاب وفقهوا السنة وعرفوا العقيدة الصحيحة اذا تركوا هؤلاء الناشية المختلطين من بنين وبنات اتى اليها الفجار فمسخوا هؤلاء وافشدوا عليهم دينهم وثالثا ندعو بنات المسلمات ان لا يدخلوا في هذه المدارس المختلفة لان الاصل في المرأة القرار في بيتها كما خاطب الله سبحانه وتعالى امهات المؤمنين بذلك فقال وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَفِي كُلِّ امرأةٍ تؤمن بالله واليوم الاخر أقول ولكل امرأةٍ تؤمن بالله واليوم الاخر نسوة في أولئكم النسوة من أمهات المؤمنين وأخواتهم في الله من الصحفيات الفاضلات والتابعيات الخير الخيرات فإنه لم يكن اختلاف في هذه العهود لا في عهد النار والسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين نعم وإذا حضر المسلمات المساجد فإنهم يجلسنا في آخر الصفح وعليهن ما فرض الله وعليهم من الحجاب نعم نعم أحسن الله عليكم يقول السائل حفظكم الله تعالى بالنسبة لحكم السعي بين الصفة والمروى للمتمتع السعي الثاني هل, هل عليه سعيان أم عليه سعيان نعم هذا سعي هو التحقيق آه. المتمتع عليه, المتمتع عليه وسعيان فالطواف الأول وسعيه للعوة والطواف الثاني وسعيه للحج نعم نعم أحسن الله عليكم هناك من يعني يقول إن الأحاديث التي جاءت في إثبات السعي الثاني للمتمتع فيها كلام يعني هناك حديث ابن عباس ونحن حديث عائشة رضي الله عنهم قالوا إن إن حديث ابن عباس فيه فيه ضعف والبخاري علقه ولم يعني يوصله في أولًا لو سلمنا أن فيها كلاما فإنها صحيحة بضميمة بعضها إلى بعض وثانيًا عمل عمل جماهير المسلمين على هذا لا نعم أحسن الله عليكم كيف يرد على من قال إن يعني إن, إن حج القران لا يختلف عن حج التمسع فلماذا فرقتم وليس لك صحيح على هذا بالنسبة ل أولا أنا أعيد يعني أحيد لما قدمته آنفة نعم وثانيا نعم حجة من سلم واحدة، وقد اختلفت الروايات فيها. جاء أنه كان متمتعاً، وجاء انه كان قارماً، وجاء انه كان مفردا نعم. No. وهذا ما لا يمكن ما لا يمكن بينه الجمع لان الحجة مرة واحدة، حجته والسلم هي مرة واحدة. لن يحج قبل ولا بعدها والنفر هذا لا يدخل النسخ فإذا هنا أترجيح رجح المحققون أنه السلام كان قارنا. نعم نعم أحسن الله عليكم بالنسبة لحكم التوكيل في رمي الجمار هل يصح يصح للمرأة الضعيفة ان توكل غيرها في رمي الجمار وما نعمل ذلك ان شاء الله من كان ضعيفا يخشى على نفسه من الزحام او كان به مرض لو دخل في الزحام تضرر فانا يوكل نعم والمرأة ما يكون ضعيفة فما هذه الألوف المؤلفة بل منية الألوف خطر على المرأة نعم نعم أحسن الله لكم هناك هناك سائل يعني يدعي أو يقول أنه قد التقى بفضيلتكم مع الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ السحيمي حفظهم الله في الحرم ويقول أنكم أفتيتموه بجواز حلق, حلق اللحية من أجل مصلحة الدعوة ويصير ويصير عنكم اه نعم. أنا ما قلت هذا. أنا أقول الواجب إعفاء اللحية. كيف مصلحة الدعوة؟ كيف كل مصلحة الدعوة؟ أقول يا الواجب إعفاء اللحية. لكن إذا كانت حكومة بلدي صفة ظالمة. فإن يقف بما ذهب يريد ابن عمر رضي الله عنهما بين يخففه للقمضة نعم نعم أحسن الله عليكم بالنسبة للراجح في وقت بدء وقت رمي جمرة, جمرة العقبة هل من منتصف الليل أم من الفجر أم من طلوع الشمس يعني تعلي في يوم النحر آه في يوم النحر نعم نعم يوم النحس صواب بعد طلوع الشمس الحبيب بن عباس قال قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفه اهله مع من قدم وكان يلطخ على افخاذنا يعني يضرب على افخاذنا ويقول يا غلمه يا اغلمه يا عبد المطلب لا تره حتى تطلع الشمس ومارغوية عن أسماء وغيرين هذا اجتهاد منهم مارغوية عن أسماء بنت عببكر رضي الله عنهما وغيرها أن أمره حين أغاب القمر يعني نصف الليل أو بعده فهذا اجتهاد منهم نعم نعم أخسن الله عليكم نقع الله عليكم شيخاني بارك الله في بارك الله في بارك نعم لحكمي التدريس تدريس الاطفال الذين لهم اباء يعني ينتمون الى منهج بدعي حزبي يعني امرأة تسأل عنها هل يجب تدرس اطفال هؤلاء نحن نحرص ونشدد على ان نعلم الناشئة السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما يعين على هذا تدريس أبناء المسلمين وبناتهم الصغار في مدارس على السنة، لكن جلّ لم يوجد إلا مدارس تعجب البدع وطرأ حاول الآباء والأمهات أن يلحقوا أبناءهم بتلك المدارس. يجب عليهم يتعاهدون بتعليم السلة ولا يتركوهم لهذه المدارس التي تغلب عليها البدع والخرافات نعم أحسن الله عليكم طيب بالنسبة للسؤال الأول أو السؤال المتعلق بمسألة الساعي في حج التمتع هناك حديث جابر رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم الذي قال فيه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفى والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول محتاج لشيخ الإسلام ابن تيمية بعموم هذا الحديث على أن المتمتع يجزئه ساعة نعم ساعة واحد هذا ما الله فيكم على اختلاع جابر رضي الله عنه روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم الاختلاف نعم فيها نعم نعم يعني ها ها يعني الاختلاف الصارج عندنا أن المتمتع عليه طوافاً وسعيان نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا خفِّزَ قم الله بالنسبة لطواف الإفاضة هل يصح أن يؤخر إلى يعني ما بعد يوم يمنى التشريق أو إلى آخر ذي الحج أو ما هو آخر حد لتأخير طواف الإفاضة العصر أن يبادر به حتى يكون للحاج التحلل من كل شيء فيحل له كل شيء حتى زوجه و اكلما وكذلك كشف العاده على المراه التي تنتظم او تترقب عادتها ايضا يبكر كفتره الاطهار فاذا لم يكن هناك ما يحرم انه ده معنى ان جعل طواف الاطهار اخر النحق جعله آخر النسك ولا يست ولا يحتاج هناك إلى طواف وداع لقول صل وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت نعم, نعم أحسن الله لكم ونفع الله بكم شيخنا طيب نعم بالنسبة لحكمي ارتداء البنات الصغار لهذا البنطال وما شباهه هذا بارك الله في يظهر تقاطيع الجسم والواجب أن نعلم بناتنا الشتر والاحتشام. نعم نعم بارك الله فيكم من بالنسبه حفظكم الله لحد الاختلاط المحرم يعني هل التواجد في مكان فيه نساء اجنبيات دون النظر نظر اليهم او او الكلام معهم هل هذا يعد من الاختلاط المحرم هو الاختلاط ان يتخاصم البنون والبنات في القاعة فيجلسون مع بعضهم هذا هو اختلاط نعم لكن لو جعل يعني هناك مشاركة والمشاركة غير الاختلاط المشاركة يكون الابلاد والبنات في قاعة واحدة لكن لكل من الصنفين مدخله ومخرجه الخاص به هذا اول شرق والثاني ان يكون البنات في اخر القاعة بعيدات عن الاولاد مستورات عن انظارهم وعنام والشرط الثالث ان يكون على ما امرهن الله به من الحجاب فاذا توفرت هذه الثلاث الشروط والاربع كانت القضية ومشاركة وليس اختلاف. مثل ما يحدث في المسجد الرجال والنساء يصلون في مسجد واحد لكن النساء معزولات ولهن باب يدخلن منه ويخرجن منه والرجال كذلك والنسب عادات عن أمور رجال نعم نعم أحسن الله والعصر أن على الحكومات الإسلامية والحكومات المسلمين ان توجد قاعات خاصة وقاعات قاعات خاصة بالأو بالبنين وقاعات خاصة بالبنات نعم او تجعل الدوام على فترتين فمثلا يدرس البنات في الصباح والبنون يدرسونها في المساء. نعم. نعم أحسن الله عليكم. بالنسبة للمقولة التي اشتهرت عند عند بعض العامة أو عند بعض الطلبة فيما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أنك ثقبت فقبر في الأرض عن يمينها. أو شمالها أو تحت أو تحتها وضعت حبلا فسقط على الله عزوجل ما مدى صحة هذه المقوله هذا الحديث الحديث ربع صح نعم وبهذا القدر شيء خالد نكتفي أحسن الله عليكم وأنا أترككم في رعاية الله بسم الله وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته